القرى شيخ أبو العنين شعي شعرت لعلينا ما تسرى من صور إبراهيم والشمس والعلاق الله يشيطان الرجيم إذن الرحمن الرحيم Kiitos تحية <تصفيق> So, in Of ich on unten und bin On mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. I am Why is Joo. Um... Uh -huh. وَالْقَمَرِ <تصفيق> Onu Thank yeah. قد أسلح من ذكاها وقد خاب من دساها كلبت تمود بطر